آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 111. لله الواحد القهار 112. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 114. يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطار يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء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 وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعذكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 مما جاءكم به حتى إذا, هلك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب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 فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 فهل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ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 وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 لما جاءني البينات من ربي وَأُمِرْتُ أَنْ أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من ثُمَّ ثم من ثُمَّ ثم يخرجكم طفلا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 فَإِذَا جاء أَمْرُ الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطنون الله الذي جعل لكم الْأَنْعَامَ لتركبوا منها ومنها تأكلون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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بالبينات فَرِحُوا بِمَا عندهم مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا ما مِنَ الْعِلْمِ يستهزئون كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فلما رأوا بَأْسَنَا قالوا آمَنَّا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إِيمَانُهُمْ لما رأوا بَأْسَنَا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون